الحديث ال41 الحدي حديث كفارت الكليه انا بن محمد ابي محمد اياله غوري مروي كان اسد و ضعيف الحديث ال41 مروي وحلقه غوري انا بن محمد عبد الله بن عمرو النعاصه عبد الله بن عمرو النعاص اياله غوري رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمرو معاص الخوير قال رسول الله رسولك الى رسول الله عليه الصلاه لا يؤمن احدكم قفر كاملا مؤمن من نقن او ايمان كامل لا يهل ما كمال كي وجب كها ايمان كي وجب كها يقفكم مركو ليماده وكمن يامنته يتجنب يرا له انت الى الله وغا رد بهذا يعني في ايمانك لا بهري حتى يقوم الى نقض هواه جائل كي سو ترعن لما جيت به وحن لا حديث صحيح و حديث صحيح للامام نووي رحمه الله رويناه حديث كان وان وريني في كتاب الحجة كتابك لدى الحجة على تارك المحجة ايان كو وريني يوه كتابك صبيث لا دين صحيح انسانة حديث كان الالم هو يسكو قلافان حق الصحابة يضعفك امام نوي رحمه الله وكا صحيح يالي وكذلك حافظ ابن حاجة لفت بسحوغا ينوح لو لكن الحافظ ابن الراجعة الحنبلي حديث كوات ضعيفي أفئة ينقفق تلك الحقيقات اللي رواح صحيحة حديث صحيحة كام علوم والحكم وقويري تصحيح هذا الحديث بعيد جدا حديث كان إلا صحيحي على وواقات وشو قوير ستة بقى باور وشعون ده وضمه يسواحي طهي وهي ورية أولاك لأولاك كالجيس ورية أن أعين ابن حماد المروزي ما يقول بخاري؟ أي ورية أن أعين يقول يريد أن أعين التوثيقية كمعاء عبادة كمتعة بخاري نوى أصوصها حديث كيس لكن عبادة حديثك ملاحي منك هو ناكي ترين سبطة ملاحي اللي هو ناكي أنا وحي إهاد لصلابتي في السنة وقوها من السنة كو أبعبك أهل البدعان أطعم لك ومتشدد كو أبعك kaza ahl sunnah kuclayma min mutashaddid ugu ababak sa sa yaha sunnatu at ugu ababak ayu aha atu ridiy ahl bid'ah marka laakin waxa yiri Hafid ibn Rajab al in oo manakir ay al ulamaa ثلاثة ترى أبو داود وحيري نعاين النحناد عند النعاين نحو عشرين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الله حاصل نعاين النحناد وحديث هذا يري لما تلحديث أو نبيك هو وري أون متأسهل للوقت نساء وحيري الضعيف وهي النعاين مرنا وخير ليس بالثقة ليس بالثقة أبو زرعة قطي نشقي وحيري يصل بحديثة يوقفها الناس ku ku wasmiya osne xariira u yeela ahadiis waxa weey moqufaat ah oo raga kale to oo ruwaaba kale ay moqufaan u wariya Abu Arooba al Harrani u xiriir muqlid mul am min ka arintiis waa muqdi Abu Saeed Muyus u xiriir ruwaa ahadiisa manaakiir ani tiqad ay ma da tiqada ah hadiis munkar ka wariya ay ma kala to wax ilaadin hadiisada ker kase le gelsin wa ara imam hage sunna bal wahilan liyaab kale aa marka qof ka riwaayada xadiithka waxa uu arday soo wariy inuu da'iif u noqdo laakin hage sumama misal aali lehaan see the Lud cod epic we each we have a Koop ram kamila his unaware perspective in the name of the Pedro is this and it says they are and living with v 아니라 or if they chose to believe he was alive he supports his ENFT and forισcent is the desire to give the reason tolie these things the way each thing到gs will we do the most complete taste of his jean but شيقا هو تختلات النبا أية الدمية وحاكو عضاة إنسان دينة ما بغأ صلى الله عليه وسلم مو حطا من حطاة وانات نبا أعط مرد يكون عضاة إنسان دينة ما بغأ هين هل تخبرتك من تحصل ايان ما عيد كافا وحل رغم مكراعه صلى الله عليه وسلم وهي دينة ما بغأ شع الله سكة صل أولون نبعاتي وهي دينة ما بغأ آنه هينة أغاتنا نبعو هذا المهم هذا ما بقران كتصير فلا وربك لا يؤمنون حتى يح ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَى وَيُصَلِّمُ تَسْلِيمًا فَإِلَوِ حُلَيَّهَا إِلَهًا كُدَارْتَيْنِ سَن وَحْوَي الْمُؤْمِنِينَ دَكُ مُقَي إِلَّا وَحَّ الله وَحِ اسْكَ دِخْ غَلُو كَ قَرْ سُومَا أَي كُولَا صَلَاتَنَ نَبِي خَمَدُو أَي حَاكِم كَا دِكْتَانُو يَرَا نَابِي گَان كُ گُومَانَ كِگ دِگْنِ مَرْكَ نَبِي گَا خُومْكِيسُو عَدَابُو أَي سَن كَلْبِگُودُو وَحِ بَاتَا كِيلِينَا أَي كُقَنْعَا خُومْكِين أَي نَبَدِرِينِيَا إِلَاهْتَا سَلِ وما كان للمؤمنين ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا يكن لهم الخيره وحوين المؤمن يا غار مؤمنه مرحب بالله يا رسولك سو امر حكميان خيار يلي يلي ما حق تنيله يتنيله واما رواه الحديث أقول الحديث صحيح رويناه ورني فيه كتاب الفجة كتابك وحوه يحل لدى الفجة على تارك المحجة وحاس كلي الشيخ نصري ابن إبراهيم المقدس الشيخ نصري ابن إبراهيم المقدسي حافر بن الرجب أي شريحي سمكو شيخ يا محقق أنا واحد كسرق حافر بن الرجب كتابك بالصداس وشرح أقول بالله الشيخ ابن نصري ابن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهي نزيره دمشق ويكتاب كيسا نحل هذا الفجح على طارق المحجة أصول الدين أيكوك الشيقة إيا قواعيك الحديث قصوه قصوه عني أصول الدين كوغا هضلا ماركا سلاسوه